فصل ومن اعظم عقوباتها انها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به اسباب الشر فاي غناه واي رجاء واي عيش لمن قطعت عنه اسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه وموله الذي لا غنى له عنه طرفه عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه واتصلت به اسباب الشر ووصل ما بينه وبين اعدا عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه فالله تعالى نفسه بما في هذا الانقطاع والاتصال من انواع الالام وانواع العذاب قال بعض السلف رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان فإن اعرض الله عنه تولاه الشيطان وان تولى الله لم يقدر عليه الشيطان وقد قال تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه اف تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بإسرار الظالمين بدلا يقول سبحانه لعباده انا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا فاطاعوني وابعدوا وي وعدوه فعصى امري وخرج عن طاعتي فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته اولياء من دوني فتضيعونهم في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم اعدا عدو لكم فواليتم عدوه وقد امرتكم بمعاداته ومن والى اعداء الملك كان هو واعداؤه عنده سواء فان المحبه والطاعة لا تتم إلا بمعادات اعداء المطاع وموالاه اوليائه واما أن توالي اعداء الملك ثم تدعي انك موال لله فهذا محال هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوا لكم على الحقيقه والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوه التي بين الشات والذئب فكيف يليق بالعاقل ان يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاه بقوله وهم لكم عدو كما نبه على قبحها بقوله ففسق عن امر ربه فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو الى معاداته فما هذه الموالاه وما هذا الاستبدال باسر الظالمين بدلا واليشي أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب ثم كان عاقبه هذه المعادات ان عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحه فصل ومن عقوباتها انها تمحق بركه العمر وبركه الرزق وبركه العلم وبركه العمل وبركه الطاعه وبالجمله تمحق بركة الدين والدنيا فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله وما موحقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق قال تعالى ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى وان لو استقاموا على الطريقة اسقيناهم ما ان غدقا وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وفي الحديث إن الروح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب فانه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركته منته وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد وريس ساعت الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثره الشهور والاعوام ولكن ساعة الرزق والعمر بالبركه فيه وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته ولا حياه لمن اعرض عن الله واشتغل بغيره بل حياه البهائم خير من حياته فان حياه الانسان بحياه قلبه وروحه ولا حياه لقلبه إلا بمعرفه خاطره ومحبته وعبادته وحده والانابه إليه والطمانينه بذكره والانث بقربه ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة فمن كل شيء يفوت العبد عوض وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البت وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات والعاجز بالذات عن القدر بالذات والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن الخالق ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عما غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عما له ملك السماوات والأرض وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والاجل لان الشيطان موكل بها وبأصحابها فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله واصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقه ولهذا شُرع الذكر وسم الله تعالى شُرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنه اسم الله من البركة وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعه ان نضبه هو الذي تبارك وحده والبركه كلها منه وكل ما نُسب إليه مبارك فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك وكيننته من أرضه وهي الشام ارض البركه وصفها بالبركه في ست آيات من كتابه فله متبارك إلا هو وحده ولا مبارك إلا ما نُسب إليه، اعني الى محبته و اولويته ورضاه و الا فالكون كله منسوب الى ربوبيته وخلقه وكل ما بعده من نفسه من الاعيان والاقوال والاعمال فلا بركه فيه ولا خير فيه وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه وضد البركه اللعنه فارض لعنه الله أو شخص لعنه أو عمل لعن ابعد شيء من الخير والبركه وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه سبيل فلا بركة فيه البت وقد لعن عدوه ابليس ودعاه ابعد خلقه منه فكل ما كان من جهته فله من لعنه الله بقدر قربه منه واتصاله به فمنها هنا كان للمعاصي اعظم تاثير في محق بركه العمر والرزق والعلم والعمل فكل وقت عصيت الله فيه او مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما اطاع الله به ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنه او نحوها ويكون عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوها كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضه ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها وهكذا الجاه والعلم وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله عز وجل وموالاه وعالم او متعلم وفي أثر آخر الدنيا ملعونه ملعون ما فيها إلا كان لله فهذا هو الذي فيه البركة خاصه والله المستعان فصل ومن عقوبتها انها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيا لان يكون من العليا فان الله خلق خلقه قسمين عليه وسفله وجعل العليين مستقر العليه واسفل سافلين مستقر السفلة وجعل اهل طاعته الاعلىين في الدنيا والآخرة واهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة كما جعل اهل طاعته اكرم خلقه عليه واهل معصيته اهون خلقه عليه وجعل العزه لهؤلاء والذله والصغار لهؤلاء كما في مصنف أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دع الى الذله والصغار على من خالف امري فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجه ولا يزال في نزول حتى يكون من الاسفالين وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الاعلين وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه وايهما كان أغلب عليه كان من اهله فليس من صعد 100 درجه ونزل درجه واحدة كما كان بالعكس كما كان بالعكس ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا ابعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض فلا يفي صعوده 1000 درجه بهذا النزول الواحد كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحده لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب فأي صعود يوازي هذه المنزلة؟ والنزول امر لازم للانسان ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفله فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو الى أرفع منها بحسب اخطائه ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانه على الطاعه فهذا متى رجع الى الطاعه فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها فانه قد يعود اعلى همته مما كان وقد يكون اضعف همته وقد تعود همته كما كانت ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة او كبيرة فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وانهابه صادقة مخترف الناس هل يعود بعد التوبه إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمح أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكانه لم يكن أو لا يعود بناء على أن التوبه تاثيرها في اسقاط العقوبه وأما الدرجه التي فاتته فإنه لا يصل اليها قالوا وتقيل ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعه في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتفاعه بجملة اعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه وكلما تضاعف المال تضاعف الربح فقد راح عليه في زمن المعصيه ارتفاع وربح بجملة اعماله فاذا ساء العمل ساء نف صعودا من نزول وكان قبل ذلك صاعدا من صعود وبينهما باون عظيم قالوا ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سللمين لا نهايه لهما وهما سواء فنزل احدهما الى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود فإنه الذي لم ينزل يعلو عليه ولا ود وحكم شيخ الإسلام ابن تيميه تبيين الطائفتين حكما مقبولا فقال التحقيق ان من التائبين من يعود إلى ارفع من درجته ومنهم من يعود إلى مثل درجته ومنهم من لا يصل إلى درجته قلت وهذا بحسب قوه التوبة وكمالها وما احدثته المعصيه للعبد من الذل والخضوع والانابه والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبه خيرا منه قبل الخطيه فهذا قد تكون الخطيه في حقه رحمه فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه واعماله ووضعت خد ضرعا وثله وانكسره على عتبة باب سيده وموله وعرفت قدره واشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له والى عفوه عنه ومغفرته له واخرجت من قلبه صوله الطاعه وكسرت انفه من ان يشمخ بها او يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره واوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكسا الراس بين يدي ربه مستحييا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته قد عرف نفسه بالنقص والذم وربّه منفردا بالكمال والحمد والوفاء كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد واولى الملامة الرجل فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها اهلا لها وأي نعمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه اهلا لما هو أكبر منها ورأى مولاه قد أحسن إليه اذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا ادنى جزء منه فان ما يستحقه العبد من العقوبه لا تحمله الجبال الراسيات فاضل عن هذا العبد الضعيف العاجز فإن الذنب وان صغر فان مقابله العظيم الذي لا شيء أعظم منه الكبير الذي لا شيء اكبر منه الكريم الذي لا اجل منه ولا اجمل المنعم بجميع اصناف النعم دقيقها وجليلها من اقبح الأمور وافضعها واشنعها فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر وأرضل الناس واسقطهم مروه من قابلهم بالرذائل فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض والهي أهل السماوات والأرض ولولا ان رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته والا لتدكدكت الارض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والارض من معاصي العباد قال تعالى ان الله يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا هذه فَتَأَمَّلْ خِطَمَ هَذِهِ الْآيَةِ بِاسْمَيْنِ مِنْ أَسْمَائِهِ وَهُمَا الْحَلِيمُ الْغَفُورُ كَيْفَ تَجِدُ تَحْتَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْلَا حِلْمُهُ عَنِ الْجُنَاةِ وَمَرْغَرَتُهُ لِلْعُصَاةِ لَمَا اسْتَقَرَّتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ بَعْضِ كُفْرِ عِبَادِهِ أَنَّهُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا وَقَدْ أخرج الله من الجنة بذنب واحد مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبٍ وَاحِدٍ ولعن ابلسا وطارده واخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه وقال ففيه امره ونحن معاشر الحمقه كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى دنعيم الخالد ولقد علمنا أخرج الابوين من ملكوته الاعلى بذنب واحد والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبه خيرا مما كان قبل الخطيه وأرفع درجة وقد تضيف الخطيه همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه فلا يقوى دواء التوبه على اعادته إلى الصحة الأولى فلا يعود إلى درجته وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية فإن كان نزوله إلى أمر يقضح في اصل الإيمان مثل وكيه وضبي والنفاق فذاك نزور لا يرجى لصاحبه صعود الا بتجديد إسلامه من راس فصل ومن عقوبتها انها تجرئ العبد من لم يكن يجترئ عليه من اصناف المخلوقات فيجترئ عليه الشياطين بالاذى والاغواء والوسوسه والتخويف والتهديد وإنسائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤذه إلى معصية الله عز وجل ويجترئ عليه شياطين الانس بما تقدر عليه من اذى في غيبته وحضوره ويجترئ عليه أهله وخدمه وخدمه واولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم قال بعض السلف يبغني لأصل الله فأعرف ذلك في خلق امراتي ودابتي وكذلك يجترئ عليه اولياء الأمر بالعقوبه التي ان عدلوا فيها اقاموا عليه حدود الله وكذلك تجترئ عليه نفسه فتتاسد عليه وتستصعب عليه فلا اردها لخير لم تطوع ولم تنقذ له وتسوقه الى ما فيه هلاكه شاء أم ابا وذلك لان الطاعه حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الامنين فإذا فارق الحصن جرى عليه قطط طريق وغيرهم وعلى حسب اجتراؤه على معاصي الله يكون اجتراؤه هذه الافات والنفوس عليه وليس له شيء يرد عنه فإن ذكر فان ذكر الله وطاعته والصدقه وإرشاد الجاهل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيه ترد عن العبد ببنتله القوة التي ترد المرض وتقاومه فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك فلا بد للعبد من شيء يرد عنه فان موجب السيئات والحسنات يتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى فإن الله يدافع عن الذين امنوا والايمان قول وعمل فبحسب قوة الايمان يكون الدفع والله المستعان فصل ومن عقوبتها انها تخون العبد احوج ما يكون إلى نفسه فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده واعلم الناس اعرفهم بذلك على التفصيل وأرقىهم وأقيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضر وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة وارشده من آثر هذه على هذه كما أن ان من عكس الأمر والمعاصي تخون العبد احوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وايثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الادنى المنقطع فتهجبه ذنوبه عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو اولى به وانفع له في الدارين فاذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه وكان بمثاله رجل معه سيف قد غشيه الجرب ولا زي ما قيظابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه فعرض عليه عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به كذلك القلب يصدا بالذنوب ويجرب ويصير مثخنا بالمرض فاذا احتاج الى محاربه العدو به لم يجد معه شيئا والعبد إنما يحارب ويصاول ويخدم بقلبه والجوارح تابعه للقلب فاذا لم يكن عند مالك قوة يدفع بها فما يظن بها وكذلك النفس فانها تتخنث بالشهوات والمعاصي وتضعف اعلى النفس المطمئنه وإن كانت الأمارة تقوى تأسد وكلما قويت هذه ضعفت تلك فيبقى الحكم والتصرف للاماره وربما ماتت نفسه المطمئنه موتا لا يرجعه حياه فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ غير حي في الاخره حياه ينتفع بها بل حياته حياه يدرك بها الألم فقط والمقصود أن العبد إذا وقع في شده او كربه أو او كربه او بليه خانه قلبه ولسانه وجوارحه عامه هو انفع شيء له فلا ينجثب قلبه للتوكل على الله والانابه اليه والجمعيه عليه والتضرع والتذلل والانتصار بين يديه ولا يطاوعه لسانه لذكره وان ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه هي القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر ولا ينحابس القلب واللسان على المذكور بل ان ذكر او دعا ذكر بقلب لا انساه غافل ولا اراد من جوارحه ان تعينه بطاعه تدفعه لم تنقد له ولم تطاوعه وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي كما له جند يدفعون عنه الاعداء فاهمل جنده وضيعهم واضعفهم وقطع اخبارهم ثم اراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغ غصا في الدفع عنه بغير قوة، هذا وثم أمر أخوف من ذلك وادهى منه أمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال الى الله تعالى فربما تعذر عليه النطق بالشهاده كما شاهد الناس كثير من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم قل لا اله الا الله قال آه آه لا أستطيع ان اقولها وقيل لاخر قل لا اله الا الله فقال شاه روح غلبتك ثم قضى وقيل لاخر قل لا اله الا الله فقال يا رب قائلتا يوما وقد تعبت كيف الطريق الى حمام منجابي ثم قضى وقيل لآخر قل لا اله الا الله فجعل يهدي بالغناء ويقول تنتن تنتن حتى قضا وقيل لآخر ذلك فقال وما ينفع لي ما تقول ولم أذم عصية إلا ركبتها ثم قضا ولم يقلها وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني وما اعرف اني صليت لله صلاه ولم يقولها وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما يقول وقضى وقيل لآخر ذلك فقال كلما اردت ان اقولها فلساني يمسك عنها وأخبرني من حضر بعض الشاهدين عند موته فجعل يقول لله في السن لله في حتى قضا واخبرني بعض التجار عن قربه الله أنه اعتضر وهو عنده فجعلوا يلقنونه لا اله الا الله وهو يقول هذه القطعه رخيصه هذا مشتر جيد هذه كذا حتى قضا وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبره والذي يخفى عليه من أحوال المحتضرين أعظم واعظم واذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال ادراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد اغفل قلبه عن الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع ودعمه الشيطان له كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل فاقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت واضعف ما يكون هو في تلك الحال فمن ترى يسلم على ذلك وأنك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فكيف يوفق لحسن الخاتمه من اغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان امره فرطه فبعيد من قلب بعيد من الله تعالى أفيقين عنهم متعبد الهوى وأسير لشهواته ولسان يابس من ذكره وجوارحه معطلة من طاعته مشغولة بمعصيته أن توفق للخاتمة بالحسنى ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين وكأن المسيئين الظالمين قد اخذوا توقيعا بالأمان أم لكم ايمر علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سالهم أيهم بذلك زعيم يا امنا معقبه الفعل منه اهل أتاك توقيع امن ان تملكه جَمَعْتَ شَيْئَيْنِ أَمْنًا وَتَبَاعًا هَوَانَ هَذَا وَإِحْدَاهُمَا فِي الْمَرْءِ تَهْلِيكُهُ وَالْمُحْسِنُونَ عَلَى دَرْبِ الْمَخَاوِفِ قاد سَارُوا وذلك دَرْبٌ لَسْتَ تَسْلُوكُهُ تَرَدَّتَ في الزَّرْعِ وقت بَدْرٍ من سفه فكيف عند حصاد الناس تُدْرِيكُهُ هذا وَأَعْدَبُ شيء منك زُهْدُكَ فِى دار الْبَقَاءِ بِعَيْشٍ سَوْفَ تَتْرُكُهُ من السفيه إِذَنْ بالله أَنْتَ آمِلٌ مغبون في الْبَيْعِ غبنا سوف يُدْرِيكُهُ فصل ومن قباتها انها تعمي القلب فان لم تعمه اضعفت بصيرته ولا بد وقد تقدم بيان وانها تضعفه ولا بد فاذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته فإن الكمال الانساني مداره على أصلين معرفة مع الحق من الباطل واثاره عليه وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والاخره إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين وهم اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله واذكر عبادنا ابراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فالأيدي القوى في تنفيذ الحق والأبصار البصائر في الدين فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه وانقسم الناس في هذا المقام اربعه اقسام فهؤلاء اشرف الاقسام الخلق واكرمهم على الله القسم الثاني عكس هؤلاء لا بصيرة في الدين ولا قوه على تنفيذ الحق وهم اكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذل العيون وحم الأرواح وسقم القلوب يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد بصعبتهم إلا العار والشنار القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفه به لكنه ضعيف لا قوه له على تنفيذه ولا الدعوه اليه وهذا حال المؤمن الضعيف والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله بن القسم الرابع أن له قوه وهمه وعزيمه لكنه ضعيف البصيره في الدين لا يكاد يميز بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة يحسب الورم شحمة والدواء النافع سما وليس في هؤلاء من يصلح للامامه في الدين ولا هو موضعا لها سوى القسم الاول قال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فاخبر سبحانه أن الصبر واليقين انهم بصبر واليقين نالوا الامامه في الدين وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين واخصب العصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين فقالت تعالى والعصر ان الانسان لا في خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي وتضعف قوته وعزمته فلا يصبر عليه بل قد تتوارد على القلب بل قد تتوارد على القلب حين ينعكس ادراكه كما ينعكس سيره فيثري الكباطله حقا والحق باطله والمعروف منكرا والمنكر معروفا فينتاكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الاخره إلى سفره الى مستقر النفوس المبطله التي رضيت بالحياه الدنيا وطمئنت بها وغفلت عن الله واياته وتركت الاستعداد للقائه ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت كافية داعيا إلى تركها والبعد منها والله المستعد وهذا كما أن الطاعه تنور القلب وتجلوه وتصقره وتقويه وتثبته حتى يصير كالمراهه المجلوه في جلائها وصفائها ويمتلئ نورا فاذا دنا الشيطان منه اصابه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب فالشيطان يفرق من هذا القلب اشد من فرق الذئب من الأسد حتى إن صاحبه لا يصرع الشيطان فيخره سريعا فيرتمي عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شاؤوا فيقال اصابه انسي وبه نظرة من الانس فيا نظرة من ابن قلب حر المنوري يَكَادُ لَهَا الشَّيْطَانُ بِالنُّورِ يُحْرِقُ فََيَسْتَوِي هذا القلب وَقَلْبٌ مظلمة أَرْجَاؤُهُ مختلفة أَهْوَاؤُهُ قَدِ اتَّخَذَهُ الشَّيْطَانُ وَطَنًا وَعَامَدَهُ مَسْكَنًا إِذَا تَصَبَّحَ بِطَرَاعَتِهِ حَيَّاً وَقَالَ فَدَيْتُ مَا لَا يُفْلِحُ فِي دُنْيَاهُ وَلَا فِي آخِرَةٍ قَرِينُكَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْحَشْرِ بَعْدَهَا فَأَنْتَ قَرِينٌ لِي بِكُلِّ مَكَانٍ فَإِنْ كُنْتَ فِي دَارِ شَقَاءٍ فَإِنَّنِي وَأَنْتَ جَمِيعًا فِي شَقَاءٍ وَهَوَانِ قَالَ تَع ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بعد المسراين فبئس القرين وليهفا فاعكوم اليوم اذ ظلمتم انكم فِي العذاب مشتركون فاخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فاعرض عنه وعمى عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفه مراد الله منه قيض الله له شيطانا عقوبة له باعراضه عن كتابه فهو الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير وموله وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير رضيع الليبان ثديا ام تقاسم باصحم داج عوضا لا نتفرق ثم اخبر سبحانه ان الشيطان يصد قرينه ووليه ووليه عن سبيله الموصل اليه والى جنته ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول احدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين كنت لي في الدنيا او ضللت عن الهدى بعد ادراجي وصدت عن الحق وارويتني حتى هلكت وبئس القرين ان دليل يوم ولما كان المصاب إذا شاركه غيظه في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسليه أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب وأن القرين لا يجد راحه ولا ادنى فرح بعذاب قرينه معه وان كانت المصائب في الدنيا إذا عامت صارت مسلاة كما قالت الخنساء في أخيها صخر فلولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل اخي ولكن اعز النفس عنه بالتأسي فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحه اعيان أهل النار فقال لن ينفعكم اليوم اظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فصل ومن عقوباتها انها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفه عين ينام ولا ينام عنه ويغفل ولا يغفل عنه يراه هو وقبيله من حيث لا يراه يبذل جهده في معاداته في كل حال ولا يضع امرا يكيده به يقدر على ايصاله إليه إلا وصله ويستعين عليه ببني ابيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الانس قد نصب له الحبايله وبغاه الغوايله ومد حوله الاشراك ونصب له الفخاخ والشباك وقال لأعوانه دونكم عدوكم وعدو ابيكم لا يفوتنكم ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار ونصيبه الرحمه ونصيبكم العلى وقد علمتم ان ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والابعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية إذ قد فاتنا شركة صالحهم في الجنة وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله من عدونا وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلغوا بهذا العدو وانهم قد سلط عليهم امدهم بعساكر وجند يلقونهم بها وامد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها واقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي إلى الآخرة كان كانفاس واحد من أنفاسها واشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون واخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في اشرف كتبه وهي التوراه والانجيل والقران ثم أخبر أنه لا اوف بعهده منه سبحانه ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقه التي من اراد أن يعرف قدرها فلينظر الى المشتري من هو والى الثمن المبذول في هذه السلعه وإلى من جرى على يديه هذا العقد فاي فوز اعظم من هذا وأي تجارة اربح من هذا ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله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 وبشر المؤمنين ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو احب انواع المخلوقات اليه إلا لان الجهاد احب شيء اليه واهله أرفع الخلق عنده درجات واقربهم إليه وسيلة فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصه مخلوقاته وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والاخلاص له والتوكل عليه والانابه اليه فوالاه امر هذا الحرب وأيده بجنده من الملائكة لا يفارقونه معقبات من بين يديه ومن خلفه يعقب بعضهم بعضا كلما ذهب بدر جاء بدر آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابا فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحه له وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه فالعقل يدبر أمر جيشه والمعرفة تضع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة بها والايمان يثبته ويقويه ويصبره واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنه فجعل العين طليعته والاذن صاحب خبره واللسانه ترجمانه واليدين والرجلين اعوانه واقام ملائكته وحملت عرشه يستغفرون له ويسالون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون وهؤلاء جندي وهؤلاء جندي وان جندنا لهم الغالبون وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد فجمعها لهم في اربع كلمات فقال يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الاربعه فلا يتم له الصبر إلا بمصابره العدو وهي مواقفته ومنازلته فإذا صبر عدوه احتاج الى امر اخر وهو المرابطه وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لان لا يدخل منه العدو ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه فالمرابطه لزوم هذه الثغور ولا يخلى مكانها فيصادف العدو والثغره خاليا فيدخل منه فهؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين واعظمهم حماية وحراسه من الشيطان وقد اخلو المكان الذي أمروا بلزومه يوم احد فادخل منه العدو فكان ما كان وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله فلا ينفع الصبر ولا المصابره ولا المرابطه الا بالتقوى ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر فانظر الآن فيك الى التقاء الجيشين واضفاف العسكرين وكيف تدال مرة ويدال عليك اخرى اقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكتة أمره نافذ في اعوانه وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته فلم يمكنه الجهو الهجوم عليه إلا بمخابرة بعض أمرائه وجنده عليه فسأل عن أخص الجند به واقربهم منه منزلة فقيل له هي النفس فقال لاعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها فعيدوها به ومنوها اياه وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها فاذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها ثم جربوها بها إليكم فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغره العين والاذن واللسان والفم واليد والرجل ترابطوا على هذه الثغور كل المرابطه فمدا دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو اسير أو جريح مثخن بالجراحات ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها وان غلبتم فاجتهدوا في اضعاف السنيه ووهنها حتى لا تصل إلى القلب وان وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئا فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغره العين أن يكون نظره اعتبارا بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا فإن استرق نظرة عبره فافسدوها عليه بنظر الغفله والاستحسان والشهوه فانه اقرب اليه واعلق بنفسه وأخف عليه ودونكم ثغر العين فإن منه تلالون بغيتكم فإني ما افسدت بني آدم بشيء مثل النظر فإني ابذر به في القلب بذره الشهوه ثم اسقيه بماء الأمنية ثم لا ازال اعده وامنيه حتى اقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوه الى الانخلاع من العصمه فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعاتكم وهونوا عليه امره وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمر لبديع صنعته لبديع صنعته وحسن هذه الصوره التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه وما خلق الله لك العينين صدى وما خلق هذه الصوره ليحجبها عن النظر وان ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا هذه الصوره مظهر من مظاهر الحق ومجلل من مجاليه فادعوه إلى القول بالاتحاد فان لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص ولا تقنعوا منه بدون ذلك فانه يصير به من اخوان النصارى فامروه حينئذ بالعفة بالعفه والصيانه والزهد في الدنيا واصطادوا عليه الجهال فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي بل انا من جنده واعوانه فصل ثم منع ثغره الاذن ان يدخل منه من يفسد عليكم الامر فارتهدوا الا تدخلوا منه الا الباطل فانه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه وتخيروا له اعذب الالفاظ واسحرها للألباب وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا والقوا الكلمه فان رايتم منه اصغاء الىها فزجوه باخواتها وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره واياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم او كلام النصحاء فانغلبت غلبتم على ذلك فانغلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظه به اما بادخال ضده عليه واما بتهويل ذلك وتعظيمه وأن هذا أمر قد هيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ولا ذلك واما واما بارخاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو اعلى عند الناس واعز عليهم واغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر واما الحق فهو مهجور وقابلهه معرض نفسه للعداوه والرائد بين الناس اولى بالايثار فنحو ذلك فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى اخوانهم من شياطين الانس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع اثارات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق والالقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك ويخرجون اتباع السنه ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله في قالب التشويه والتجريم والتكييف ويسمون علو الله على خلقه وسواه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا ويسمون نزوله الى سماء الدنيا وقوله من يسالوني فاعطيه تحركا وانتقالا ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والواجه اعضاء وجوارح ويسمون ما يقوم به من افعاله حوادث وما يقوم به من صفاته اعراضا ثم يتوصلون الى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور ويوهمون الاغبال ومضاعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنه رسوله يستلزم هذه الأمور ويخرجون هذا التعطيل في قال التنزيه والتعظيم واكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر قالت تعال وكذالك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غضورا فسماه زخرفا وهو باطل لان صاحبه يزخرفه ويزيده ما استطاع ويلقيه الى سمع المغرور فيرتضي به والمقصود ان الشيطان قد لازم ثغره الاذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه وان دخل بغير اختياره افسده عليه فصل ثم يقول قوموا على ثغر اللسان فانه الثغر الاعظم وهو قباله الملك فاجروا عليهم من الكلام ما يضره ولا ينفعه ومنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوه كتابه ونصيحه عباده او التكلم بالعلم النافع ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بايهما ظفرتم أحدهما التكلم بالباطل فان المتكلم بالباطل اخ من اخوانكم ومن أكبر جندكم واعوانكم والثاني السكوت عن الحق فان الساكت عن الحق أخذ لكم اخرس كما أن الاول أخذ لكم ناطق وربما كان الاخ الثاني أنفع اخوانكم لكم أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان اخرس فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمزق عن باطل وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق واعلموا يا بني ان ثغرا لسانه هو الذي أهلك منه بني ادم واكبهم منه على مناخرهم في النار فكم لي من قتيل واسير وجريح أخذته من هذا الثغر واوصيكم بوصيه فاحفظوها لينطق أحدكم على لسان اخيه من الانس بالكلمه ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه اعادتها وكونوا اعوانا على الإنس بكل طريق وادخلوا عليهم من كل باب واقعدوا لهم كل مرصد أما سمعتم قسم الذي اقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي لاتئنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها وقد حذرهم ذلك رسولهم فقال إن الشيطان قد قعد لابن ادم بطرقه كلها فقعد له بطريق الإسلام فقال اتسلم وتذر دينك ودين ابائك فخالفه واسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال اتهاجر وتذر ارضك وسماك فخالفه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة فهاكذا فعودوا لهم بكل طريق درب الخير فإذا اراد أحدهم أن يتصدق فعودوا له على طريق الصدقه وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء او ما سمعتم ما القيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه وقال هي اموالنا ان اعطيناكموها صرنا مثلكم وقعدوا له بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة وشقه يتعرض سالكها لتلف النفس والمال وهكذا فقعدوا له على سائر الطرق الخيره بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتها ثم قعدوا على طرق المعاصي فحسنوها في اعين بني آدم وزينوها في قلوبهم وجعلوا أكبر اعوانكم على ذلك النساء فمن ابوابهن فتدخلوا عليهم فنعم العون هن لكم ثم المزم ثغر اليدين والرجلين فمنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه واعلموا أن اكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة فاعينوها واستعينوا بها وامدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنه فاجتهدوا في كسرها وابطال قواها ولا سبيل الى ذلك إلا بقطع موادها عنها فإذا قطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة واطاعت لكم اعوانها فاستنزلو القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس فإنها لا تأمر الا بما تهوونه وتحبونه ولا تجيءكم بما تكرهونه البته مع انها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها بل اذا اشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله زين احسستم من القلب منازعه إلى مملكته وأردتم الامن من ذلك فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح فزينوها وجملوها وأروها اياه في احسن صورة عروس تولد وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذا العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب ثم وازن بين لذه هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربه فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وينقضي وانما هو حرب متصل بالموت وقواك تضعف عن حراب دائم واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما احدهما احدهما جند الغفلة فاغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الاخره بكل طريق فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن اعوانه والثاني جند الشهوات فزينوها في قلوبهم وحسنوها في اعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكريين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة واضلنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر ولا يغلب واحد خمسة فان مع الغافلين شيطانين صاهر أربعة وشيطان الذاكر معهم اذا رايتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الانس البطالين فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم وبالجمله فعدوا للامور اقرانها وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب ارادته وشهوته فساعدوه عليها وكونوا عونا له على تحصيلها وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثغور فاصبروا انتم وصابروا ورابطوا عليهم الثغور وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين واعلم ان منهم من يكون سلطان الشهوه عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف المقور فخذ عليه طريق الشهوه ودعوا طريق الغضب ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب فلا تخلوا طريق الشهوه عليه ولا تعطل ثغرها فان من لم يملك نفسه عند الغضب فانه بالحري أن لا يملكها عند الشهوه فزوجوا بين غضبه وشهوته وامزجوا احدهما بالآخر وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من طريق الشهوه واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين وانما خرجت اباويهم من الجنة بالشهوه وإنما القيت العداوة بين اولادهم بالغضب فبه قطعته ارحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد بني ادم ادم وعلموا أن الغضب جمره في قلب ابن ادم والشهوه نار تثور من قلبه وإنما تطفئ النار بالماء والصلاه والذكر والتكبير فإياكم أن تمكن ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاه فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوه وقد أمرهم نبيهم بذلك فقال إن الغضب جمره في قلب ابن آدم أما رايتم من احمرار عينه وانتفاخ اوداجه فمن أحس بذلك فليتوضا وقال لهم إنما تطفئ النار بالماء وقد اوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاه فحولوا بينهم وبين ذلك وانسوهم اياه واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب وابلغوا اسلحتكم فيهم وانكاه الغفله واتباع الهوى وأعظم اسلحتهم فيكم وابنوا حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى فإذا رايتم رجلا مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنو منه والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد به العبد اعدائه ويعينهم بها على نفسه فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه وهذا غايه الجهل وما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه ومن العجائب أن العبد يسعى بجوده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم وهو في حرمانها اعلى حضوضها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها ويبذر جوده في تعقيدها وتصغيرها وتدنيتها وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها وكان بعض السلف يقول في خطبته ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لها معز ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها وكفى بالمرء جهلا ان يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه والله المستعان